1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. طاسمين 3. تلك آيات الكتاب المبين 4. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومين. فِرْعَوْنُ عَلَى فِنْ الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِيسُ سَائِرَهُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُريد أنَّمعَ الذيينَ ُضِْفوا فيِي الأْرضِ وَنَجَعَلَهُمإَّ تَْد وَنَجَعَلَهُ من وَالِث وَنُمَكنَ لَم في الأضِ وَنُرِيَ فيِي الرعَوونَ وَه مَانَ وَجودهُ مَا مِنهُم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 فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْهَهُما كَانَ خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا سَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمٍّ مَسْفَرًا إِن كادت لتبدي به لولا اردتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت فيه عن ذنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَضًا مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ, ولا تحزن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وَلَمَّا بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعيما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاث به الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان 114. إنه عدو مضل مبين 115. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أأَصحَ فيِي المَّدينينَةِ خَِ فَََقَبُ فَإِذ ال الذي استتَ صَرَهُ بِيأَْس يَاسْ التَوْصْرِخُ قَالَ لَهُ الننسَ إِكَ لَغَوهم مُب فَلَن أَوْرَادَ أي يَا بَيْتُ الشَّبِ الَّذِي يُوعَدُونَ لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا موسى الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجلهم من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا يئتمرون بك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 تَمِنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا قَطَبَتْكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى نُذِيرَ الذِّعَاءُ فَسَقَالَهُ مَا سَُّ تَ وََّ إلَ الظِلُ لِفَقَالَ رَبّّ لِمَا أَن زَللتَ إلََّ مِنْ خَيْرٍِ فَقِي فَجَأَتْتُ إحْدَهُُ مَا تَمْشِي عَاسْتحْنيا إِ قَالَت قَالَت إِ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 17. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجم فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني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 أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارَا أَنَسَ مِن جَانِبِ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُورٌ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ فَلَمَّا آتَيْنَا نُوحًا لَّيْمَن شَاطِئَ وَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ مُبَارَكَةٍ مِّنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي مَرَأَى تَهْتَزُّكَ أَنَّهُ عَجَنٌ وَلَا مُدْبِرُونَ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ 17. يسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهد فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما 17. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 18. وأخي هاروه وأفصح مني لسانا فأرسله معي لأن يصدقني إني أخاف أن يكذبون 11. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا 12. فلا يصنون إليكما 13. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 14. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفتر قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِهُدًى مِنْ عِنْدِي وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّهْرِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرِ فَأَنقِذْنِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْنِي صَرْحًا فَجَعَلْنِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُسَاوِينَ لَهُمْ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بغير 11. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 12. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 7. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ 8. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وهدى ورحمة لعلهم 111. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 112. ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت اهل مدين تكلوا عليهم اياتنا ولكن كنتم موسين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا جَاءَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَضَاهَرُوا وَقَالُوا كافِرون قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ 1. اتبع هواه بغير هدى من الله 2. الله لا يهدي القوم الظالمين 3. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 4. الذين آتيناه الكتاب من قبله به يؤمنون 11. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, الحق من ربنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 12. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه وان مما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم لا نتغى الجاهلين كره تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمبتدين وقالوا ان نتبع الهدى مع كم تخطف من ارضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا وَجَعَلْنَا إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا أكثرهم لا أَكْثَرَهُمْ 111. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 112. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا 113. وكنا نحن وارثين 114. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتِّعْنَا هُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مُتِّعْنَا هُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ هو يوم القيامة من المصدرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا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 من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويقتله ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى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 Qul, أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون Qul, أرأيتم إن جعل الله عليكم انها ورثمدا الى يوم قيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تنسكون فيه افلا تبصرون ومن رحمتي جعل لكم ليلا ونهارا لتسكنوا فيه وَيَوْمَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 12. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله 11. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 12. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم 13. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنور ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له القومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 19. ولا تنس نصيبك من الدنيا 20. وأحسن كما أحسن الله إليك 21. ولا تبغي الفساد في الأرض 22. الله لا يحب المفسدين 23. قال إنما أوتيته على علم عير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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي يقارون قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل حظ عظيم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 ان الذي فرض عليك القران لرا ودك الى ما عند قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت وَنُقَاءَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ ضَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعا